119. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين 110. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر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 إِنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحَ إلَى قَوْمِهِ فَلَبَتَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ غَالِمُونَ فَأَجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ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 إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إبكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فبتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون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 الله اوثاما موده بينكم في الحياه الدنيا ثم يوم القيامه يكفر بعضكم ببعضه ويلعن بعضكم بعضا وماواكم وما لكم من ناصرين فآمن له لطق وقال إن 117. مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم 118. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين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 124. إن أهلها كانوا ظالمين 125. قال إن فيها نوطا 126. قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجيينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين 127. ولما رسولنا لقسى أبهم وضاق بهم ذرعوا وقالوا لا تخف ولا تحزن إن منجوك وأهلك إلَّا مَرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّ مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِهَا ذِي الْقَرْيَةِ رِجْزًا السماء بما كانوا يبصرون ولقد تركنا منها آية بجلة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم عبد الله ورجل يوم الآخرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين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 116. لو كانوا يعلمون 117. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم 118. وتلك الأمثال نغربها للناس وما يعقلها إلا العالمون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 وما كنت تسلو من قبري من كتابه ولا تخبه بيمنك إذا لَو تَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ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 ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لما العذاب ولا يأتي منهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين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 124. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون 125. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا, غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها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 114. ومن خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون 115. الله يبسق الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم 116. ولئن سألتهم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 الدار الآخر وتلهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذاهم شكون ليكفروا بما أتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أو لم يروا أن جعلنا حرا من آمنوا ويتخفف الناس من حولهم أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ